وعنب فتفجر الأنهار فتفجر الأنهار خلالها تفجر أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسف أو تأتي بالله والملائكة قبلنا.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 ما أوعهم جنّا كل ما خبت زدناهم سعرا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بأياتنا وقالوا أإذا كنا عظام ورفاتا أئن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 تملكون خزائن رحمة ربي إذا لامسكتم خشية الانتقام وكان الإنسان قتورة. قدمت لكم هذه التلاوة من موقع تي